أكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد في المرة السابقة كانت البداية في الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وتوقفنا عند الآيات التي في الباب الأول عند قول الله عز وجل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وتكلمنا أول ما تكلمنا في هذه الآية عن القضاء وقلنا أن القضاء إما قضاء, شرعي وإما قضاء كوني. إما قضاء شرعي وإما قضاء كوني حتى يستقيم لك الفهم في فهم الآيات لو اختلط الأمر في موضوع القضاء الشرعي خاصة القضاء الشرعي القضاء الكوني الأمر الشرعي الأمر الكوني المشيئة الكلام ده كله يريحك كثيرا في فهم في فهم النصوص وهذا ما واقع فيه بعض فرق المبتدعة ما فرق بين بين الإرادة والإرادة وأنواع المشيئة والقضاء والكلام ده كله فالقضاء هنا المعنية في الآية وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه هو القضاء الايه الشرعي لماذا تفضل يا شيخ أكرم ليه نعم أيضا هو لو قضاء كوني لكان لمحالة واقع كان كل الناس نفذوا هذا الكلام ده أمر كوني لابد أن يقرأ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبد كان الشيخ الوسيمين رحمه الله يقول ما تخلف أحد عن عبارة الله عز وجل تبدأ موجود يبقى إذن القضاء القضاء قضاء شرعي وقضاء كوني القضاء الشرعي الذي أمر الله عز وجل به أمر به كما فسر ابن عباس وَقَضَى رَبُّكَ أي أَمَر أمر به على وجه الشر جاءت به الرسالات وجاءت به الرسل أما القضاء الآخر هو القضاء الكوني أمر قضاه الله عز وجل ولا بد أن يقع زي إيه ضربنا مثل المرة اللي فاتت عن القضاء الكوني من كتاب الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات نعم إيه؟ نعم وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ده قضاء ايه كون, قضاء كون. طيب بعد ذلك وقدى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه الآية فيها طبعا أول أمر أمر به الله عز وجل العبادة إخلاص العبادة لله عز وجل كما ترون الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه وقدى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يقولون هنا الجملة أن لا تعبد مصدرية أن هنا تسمى مصدرية إبا وقع لها الفعل ما هو الذي أمر الله به عبادته لا نعبد إلا الله فالنفي والاستثناء يفيد يفيد الحصر ركز في كل الجمل تقريبا أو في الآيات التي جاءت لإقرار العبادة والتوحيد غالبا ما تجد لا تعبد إلا الله لا إلهة أي لا معبودة إلا الله لأن النفي والاستثناء أبلغ في إفادة الحصر في إفادة الحصر ألا تعبدوا إلا إياه بعد ذلك وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قبل ما ننتقل برضو هتجي معنا في, في الآيات الأخرى في موضوع التوحيد أو موضوع إقرار عبارة الله عز وجل والأمر بعبارة الله عز وجل دون غيره ف... وتكلمنا فيها في الفصل الأول العلماء يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله ده نفي إلا الله إثبات طيب وحده ما ولا إله الله يبقى الله عز وجل يبقى لا مربوب أو لا معبود إلا هو يبقى وحده بتؤكد لإيه تأكيد للإثبات وحده لا شريك له تأكيدا للنفي ابن القيم يقول في الموضوع ده إن لما تيجي عبارة الله عز وجل وحده لا شريك له هنا تب وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للإيه؟ للنفي وقالوا أيضا أن لا إله إلا الله أو الأمر بعبارة الله عز وجل لا تعبده الا إياه فيها نفي وفيها إثبات قالوا ليه برضو من الفوائد لأسلوب النفي والاستثناء غير الحصر قالوا أن لا إله هذا نفي والنفي المحط عدم النفي والمحض عدم ولا حسن فيه حتى أنتم لا تفتكروا لو تتذكروا في موضوع الصفات لما تكلمنا في الصفات المنفية إن الله لا يظلم قلنا إيه عشان تؤمن بهذه الصفة على وجهها دي صفة إسمها صفة منفية لا يظلم طيب تقول أن الله لا يظلم وتسكت أن تزيد شيء آخر يا جماعة النفي المحت. النفي المحت ليس فيه كمال يعني مش, مش كمال على وجهه إثبات كمال الضد يبقى تقول لا يظلم وتثبت له كمال وتثبت له كمال العدل وتثبت له كمال العدل يبقى النفي المحت النفي ليس فيه كمال والاثبات الاثبات فقط لما تثبت الشيء فقط لا يمنع المشاركه عشان كده كانت لا اله إلا الله او وقد ربك الا تعبدوا الا اياه فيها جمعت بين ليست نفيا محضا وليست اثباتا بحيث يقتضي او لا يمنع الايه المشاركه, عليه المشاركة. يعني مثلا ولله المسأل لما تقول أحمد في المسجد ده أثبت أثبت لأحمد الوجودة في المسجد طيب هل هذا يمنع المشاركة؟ كده حد يفهم أنه لا حد في المسجد لأحمد ها؟ هناك ناس تاني في المسجد غير أحمد لما أقول لك أحمد في المسجد تقول لي وعالي وابراهيم وسيد وكلام من لكن لما أقول لك ليس في المسجد أحدا إلا ليس في المسجد أحد إلا إلا عليه أو إلا زيت ها أنت كده فهمت إيه خلاص كده اختصت عليه بهذه الخصيصة يبقى قالوا أن العدم المحت ليس فيه كمال والإثبات المحت ليس فيه أو لا يمنع المشاركة لذلك كان فيه نفي وإثبات نفي وإيه وإثبات لا إله إلا الله سبحانه وتعالى طيب قال الشارح اللي هو الشيخ عبد الرحمن وقوله وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسان الإحسان هنا أمرك الله عز وجل ببذل الإحسان ببذل المعروف الإحسان المعروف أن تبذل الإحسان لهما لحقهما ولعظم حقهما عليك فبدأت الآية بالإرشاد إلى عبادة الله عز وجل والتي لا ينفع بدونها عمل لا ينفع بدونها عمل لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عن الخير الذي كان في الجاهلية قال أسلمت على ما أسلفت من الخير أسلمت على ما أسلفت من الخير ده معنى إيه أن الخير الذي فعلته بالإسلام يحسب لك بمعنى أيضا أن بدون الإسلام لا ينفع شيء وما منعهم أن تقبل منهم إيه؟ نفقاتهم يبقى حق الله عز وجل إذا انتفى يبقى لا يفيد بقية, بقية الأشياء ولا بقية العبادات يبقى لابد تجد الأمور مرتبة زي ما حتى يجي معنا فائية الأنعام ويجي معنا قبلها فائية النساء كل الآيات بدأت بحق الله عز وجل الذي هو أعظم له الحقوق يبقى أمرك ببذل المعروف والإحسان للوالدين لعظم الحق وقال إيه بعد ذلك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر لأنهم في الكبر الأب والأم بيكونوا أشد في الاحتياج من, من الصغر بيبقوا فيه ثقل على الولد لذلك أمره الله عز وجل برعايتهما في حال الكبر حال الكبر فلا تقل لهم أفن يبقى أمر بالإحسان وقال ولا تكن إيه؟ فلا تقل لهم أفن أمره ببذل المعروف وكف الأزاب أمره ببذل المعروف وكف الأزاب أمره بالثنتين آآ آآ يقول برضو الشيخ عبد الرحمن ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الإيه؟ الحسن وهذا برضو يعني حتى, تصط... حتى تؤدي الحق كما ينبغي يعني واحد لا يحسن لأبيه ولا لأمه لا يحسن وما يؤذيهمش هل هذا قام بحقهما؟ لا لم يقم بحقهما فالله عز وجل أمر ببذل الإحسان وأمر بكف الأزل يبقى لو... لو أتى بالإحسان ويؤذي هو مقصر ولو, ولو قصر في الإحسان ولم يسيء لهم ما فيش إساءة يبقى برضو ما قام بلايه بواجبهما يبقى لابد أن يأتي بلايه بالأمرين جميعا نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح وأمره بالفعل الحسن والقول الحسن وطبعا الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشيخ ابو سحق لما يتكلم في موضوع بر الوالدين ليه شيرت اسمه العقوق المرر فيقول لك إن يعني الله عز وجل كثيرا ما يعني يأمر ويوصي الأبناء بالآباء لأن حب الرجل لابنه طبع وحب الولد لأبيه إيه؟ تكلف حب الولد لابيه تكلف وحب الرجل لابنه طبع مغلوب على حبه ما يقدرش ما يحبوش لذلك الله عز وجل ما وصل الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد من كتاب له يوصيكم الله في أولادكم فآيات الموريث الموريث لدي حقوق بعد ذلك وصل الله عز وجل الأبناء بالآباء حديث أنس المشهور النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آيه آمين آمين آمين ومن تأمينه أن جبريل قال آيه رغم أنف امرئن أدرك أبويه أحدهم أو كليهما فلم يدخلاه ليه الجنة يبقى خسران رغم أنفه تمرغ في التراب وتمرغ في الخزلين والخسارة يعني ده من أوسع أبواب الجنة وأنت على الأرض موضع بر, بر يا جماعة بر الوالدين وللأسف يعني هناك كثير من الناس مفرط في هذا الحق وهو يحسب أنه يحسن صنع ها؟ يعني والد والدة ظلم عادين في شقة هو قاعد في شقة الأمور من الأسبوع للأسبوع أو الاتصالات أو كذا أو كذا يعني الرجل الذي حمل أمه, حمل أمه في الطواف يعني ابن عباس لما قابله قال يا ابن عباس أتراني وفيت بحقها أنت كده شاف أن أنا كده شايلها بطوف بيها طوف ده يعني شاق جدا فقال إيه؟ ولا بطلقة واحد من طلقات الميلاد في الأمة تكبدتها في سبيل إنجاب هذا الولد يبقى مهما فعلت إلا أن إيه؟ متى يعني تكافئ الوالد عن صنيعه معك متى الرجل يكافئ أو متى الولد يكافئ أباه تفضل شيء عندما يجد, يجد, يجد, يجد هذا الرجل أو يجد هذا الرجل مملوكا ويفك أسره هذا الرجل اللي هو أبوه كده يعتبر مالوش عنده حاجة خلاص لأن الحرية دي تمنها غالي تمنها غالي أو فهذا في الآية اللي هي آية الإسراع بعد ذلك الماتن شيخ محمد عبد الوهاب وقول الله عز وجل وعبد الله طبعا الباب كله زي ما أنتوا شايفين صدر الباب بالآيات القرآنية التي تتكلم عن التوحيد وأي نوع من التوحيد أراد أي نوع من التوحيد توحيد الألوهية توحيد الألوهية كل الكتاب زي ما أنتوا شايفين معنا يستكمل معنا الكتاب جميع الكتاب في توحيد الألوهية لأن الرجل يعني رحمه الله رحمة واسعة شيخه الإسلام بعث في فترة يعني كانت عصيبة انتشرت فيها الخرافات وعبارة الكبور والتبرك بالأشجار والأسار ومواقع الصالحين فيعني كان الفتح على يديه بفضل الله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيء الآية الثانية وهي آية النساء آية, آية النساء وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة فيها عشرة حقوق وصل الله عز وجل بها وعبدوا الله ولا تشركوا به شيء أهو أمرك بالعبادة أمرك بالعبادة ونهاك عن الشرك فلا تستطيع أن تؤدي العبادة على وجهها إلا إذا اجتنبت الشرك يعني رجل يعبد الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويخرج الزكاة ولكن هذا الرجل يدعو غير الله عز وجل هل هذا أتى بالعبادة على وجهها؟ لا ها؟ شايفين ويعبد الله ولا تشرك به شئ فالذي يعبد الله عز وجل ويشرك به لا تنفعه العبادة والذي يشرك بالله عز وجل ولا يعبد الله عز وجل من باب إيه من باب أولى هذا مشرك يعيب العبادة لا تنفع إلا إذا كان هناك إيه خلوص من الشرك خلوص من إيه من الشرك ونحن تناولنا في الفصل الأول موضوع الشرك وأن يعني أول الواجبات على العبد التوحيد كما سنرى برضو حديث معايز جاي معنا هنا كنا تكلمنا في أول محاضرة في الفصل الأول فتحقيق التوحيد واجتناب الشرق توحيد وما فيه الشرق اجتناب الشرق وعبود الله ولا تشرك به شيئا وطبعا تكلمنا سابقا عن العبادة عبود الله قلنا العباده وقلنا اعتبار على الفعل باعتبار اطلاقها على المفعول والعبد وخدنا وعرفنا تعريف العبد في عبد كوني وفي عبد ما هو العبد الكوني الجميع عباد لله عز وجل كونا قدر الله عز وجل ان الجميع عبد ان الجميع عباد لله عز وجل ما الدليل القاهر وهو القاهر فوق عباده هناك أي أوضح منها نعم كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ده العبادة العبد الكوني نحن جماعة مش عايزين ننسى التفرئة ديا لكي دي بي يستقيم معها الفهم لكتاب الله عز وجل ولنصوص الشر طيب الشيخ العثمين أضاف رأيت له تقسيما ممتع بحق العبادة الكونية أو العبد الكوني اللي هو أتى في هذا السياق الجميع مسلم وكافر ومؤمن ومشرك وكله ده عبادة أو عبد كوني لله عز وجل وقال هناك عبد شرعي اللي هو العبد عبد شرعي أو عبد شرعي خاص عبادة خاصة يعني عبادة خاصة اللي هو العبد الذي استقام على شرع الله عز وجل المسلم يعني الذي رضي بالله ربه بالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ نبيا ورسول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون يعني العبادة الخاصة اللي هو اندنوع من العبد أخص من العبد الكوني اللي هو أشمل ده خاص وفي عبادة خواص الخاصة أخص من العبد ده اللي هو عبادة من؟ الانبياء والمرسلين وبالاخص النبي صلى الله عليه وسلم ها ف عبده ما ايه ما اوحي ف هذه العباده عباده يعني النبي صلى الله عليه وسلم عباده خاصه الخاصة خاصه الايه الخاص يبقى بعدين عبد كوني وعبد شرعي خاص وعباده شرعية خاصه الخاصة لعباده الرسل ومنهم واولاهم النبي صلى الله عليه وسلم فوعبد الله ولا تشريك به شيئا الشيخ يقول أن الله عز وجل أمر العباد بعبادته وحده لا شريك له لأنه سبحانه وتعالى كما رأينا أن التوحيد هذا حق لله عز وجل حق لله عز وجل ابن القيم يقول يعني التوحيد حق لله عز وجل لمقتضى إنعامه على العباد يعني لو لم يكن إلا أنه أنعم على العباد لكان له له لكان له العباد لكان هو المستحق بالعبادة سبحانه وتعالى يبقى لمقتضى إنعامه على الخلق انظر كيف يحي كيف يميت كيف يرزق كيف يجبر كثيرا كيف يعز ذليلا كيف ينصر مظلوما سبحانه وتعالى فألاء الله عز وجل ونعم الله عز وجل على العباد تترة ها؟ يمين الله ملأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سحاء كثيرة نفقة لا تغيضها نفق لا تنقصها نفق أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات, منذ خلق السماوات والأرض لم يغذ ذلك ما في يمين لم ينقص ذلك من مما في ملك الله أو مما عند الله عز وجل ولو أن جميع الخلق وقفوا جميعه في صعيد واحد وسأل كل واحد منه مسألة ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا يبا هذه النعم التي تفضل بها علينا ابتداء ما أحد أوجب على الله عز وجل هذه النعم يبا كان له بذلك حق العبادة سبحانه وتعالى يبا لمقتضى إنعامه هو الرازق والمنعم المتفضل على جميع الخلائق في جميع الحالات حتى, الكافر. حتى الكافر أما يجيب المضطرة إذا دعاه حتى الكافر لما يكون في حالة طرار ويتوجه بإخلاص إلى الله عز وجل يستجيب الله عز وجل له من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الذي يريد العاجلة بندما نهى برضو لا ضير فحتى ينعم على على الكافر سبحانه وتعالى وقول الله عز وجل بعد ذلك برضو في سرد الآيات الماتن يقول قول الله عز وجل سورة الأنعام قل تعالى لو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً التوحيد ده أمر مهم جدا. التوحيد ده أمر مهم جدا. لابد أن تنصرف له الهمم توحيد الكلمة ولا كلمة التوحيد ها؟ الجميع يقول نوحد الكلمة لماذا الناس أشتاة متفرقون؟ ليه احنا بنقول مثلا الشيعة بنقول مش عاف الخوارج بنقول الشيعة الإمامية والرافض وكذا وكذا وهناك من ينادي بال بالنحن نتآلف ونوحد الكلمة نحن المسلمون لا يفيدوا توحيد أو لا يفيدوا توحيد الكلمة إلا بعد إيه؟ أن نتفق جميعا على كلمة التوحيد أن نتفق جميعا على كلمة إيه؟ التوحيد ده أمر مهم جدا الناس مش بتدرس التوحيد علشان شغل نظري أو أن يحفظ وخلاص لا تدبر كما يقول ابن القيم تدبر أي القرآن لا تجد إلا أن القرآن جميع القرآن أو جميع القرآن توحيد القرآن كله إيه؟ توحيد فأمر لا بد أن تنصرف له الهمم فاستمرارا لذلك قال الشيخ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم من الذي حرمه الله عز وجل علينا ألا تشرقوا به شيئا وبالوالدين إحسان أيضا يكرر وبالوالدين إحسان عظم حقها أولاء الأب والأم ولا تقتلوا أولادكم بعد أن نبه على الأصول نبه على الفروع ولا تقتلوا أولادكم نحن عارفين أننا عندنا أنت ليك أصل وليك فرع الأصل اللي هو أصلك وهو أبوك وآباؤك وإن علوا الأباء جدك وجد جدك دول أباءك دول الأصول بتاعتك والفرع الأبناء وين ايه نزم ابنك وابن ابنك يعتبر ابنك يبقى ايه وصى او ذكر حقا حق الفروع ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من املاق اي بسبب الإملاق خوفا من الإملاق اللي هو ليه الإملاق الفقر خشية الفقر خشية ليه الفقر آآ طيب. هنا الآية أو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ ما هو مفهوم هذه الآية؟ ده منطوقها إيه؟ إيه المنطوق بتاعها؟ شو تخذت منطوق ومفهوم؟ المنطوق هو الـ الـ الـ اللفظ الذي يسمعه السامع لما أقول لك كم إيه المنطوق؟ أمرتك بالقيام هناك اشياء تفهم من وراء هذا الكلام قم فهمت منها لا تجلس صح ممكن فهمت انت ما تجلسش قم فهمت ان غيرك ما يقومش طالما اقول لك قم يا فلان يبقى ما يقومش صح مش ده الكلام اللي بيقولوا وراء الكلام هذا هو المفهوم طب هذه الايه المنطوق ولا تقتلوا اولادكم من الاملاق بسبب الاملاق طيب يفهم او قد يفهم منها دلالة المفهوم ولا تقتلوا أولادكم من إملاك يعني أنت ما تقتلوش من الفقر يبا أنا هقتله من أي سبب تاني الولد عكسني هقتله الولد عمل أي مشكلة هقتله ما ده ممكن يفهم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء من جنس هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على, على البغاء إن أردنا تحصنا طيب وإذا لم يردنا تحصنا أسبها طيب يبقى هذه الآيات وما شاكلها ليس لها مفهوم ليس لها يا جماعة ليس لها مفهوم ليه ليس لها مفهوم نعم يزاكم الله خير لأنها لأن الكلام خرج مخرج الغالب قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضعفا وبنسمع الكلام ده بييجي والله لا تستغرب ييجي واحد يقول لك والله عز وجل نهع أننا أكلوا أضعاف مضعف أنا أكل ضعف واحد ده إحنا مش محصنين الضعف ده العملية كلها 5% مولانا أو 6% أحسن الأماكن بتدي عشرة في المية يبقى إيه يا أيها الذين أملوا تأكلوا الربع أضعافا مضاعف طيب معنى ذلك أنه يحن لك أن تأكل ضعفا واحدا أو أقل من الضعف لا لأن الكلام خرج مخرج الغالب كان هذا غالب صنيع هؤلاء العرب كانوا يأكلون الربع أضعافا مضاعفا هنا أيضا الكلام خرج مخرج الغالب أنه كان يقتل الولد من خشة الفقر كان يقتل الولد خشة نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبرضه هناك لطيفة أيضا في هذه الآية نحن نرزقكم وإياهم قدم رزق الأب والأم الوالدين على رزق الولد المقتول الذي أراد هذا الرجل أن يقتله أو قتله خوفا من الفقر وفي آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم لو نظرت في السياق الآية هنا قدم الـ الـ الـ الوالدين وآخر الولد وهناك قدم الأولاد وآخر الوالدين تنزيل من حكيم حميد فهنا طبعا هو لماذا قتل الولد خشية لا ليس خش... من إملاط يعني هو فقير فقتل الولد حتى بظنه لا يزداد فقر حتى لا يزداد فقر فذكره الله عز وجل بأنه يرزقه ابتداء يرزقه ايه ابتداء فالذي رزقك يستطيع أن يرزق غير يبقى قدم ذكره لأنه تفكر في نفسك أنت ترزق وما قطع عنك الرزق يوما يبا لا نتطعه عن هذا يوما أيضا وهناك كان يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هو الرجل غني الرجل ده غني وقتل الولد لأنه خائف يفتئر العيل تكتر نظم الأسرة أسرة صغيرة تساوي حياة كريمة أسرة كبيرة تساوي حياة حياة بائسة يجب لك واحد مقطع مش قادري ندع العيال متاهة في أسماءهم هو فيش مدرسة والواد شكلها وحش مش لاقيني ياكله والتاني بقى عينه مهندمه صح ف هو ده يقول لك بقى اسره صغيره تساوي حياه نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن طبعا نهى عن الاقتراب ولا تقربوا الفواحش كما قال تلك حدود الله فلا هناك تقربها وهناك تعتدوها فلا تقربها يبقى نهاك أولا عنها ونهاك عن الزرائع الموصلة إليها ولا تقرب الفواحش ما تستناش لما تعف الفحشة وتنتهي لا ده سد عليك الزرائع وده اللي يجي نقول للناس إن الاختلاط والسفور والمحرمات ويقول لك حرية شخصية وهذه زرائع يعني المجتمع يوشك أن ينهار بسبب هذا التدن الأخلاقي التدن الأخلاقي فقال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ولم يكن ولا تعتدوا في الفواحش أو لا تقترف الفاحش لا دلك ولا تقرب ما تقربش من الزراع اللي توصل إليها ولا تقرب الفواحشة ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها يعني ما عظم منها وما بطن أي ما, ما دق منها يعني الكبير والصغير وده هنا دليل على أن الكبائر تتفاوت الكبائر ايه؟ تتفاوت في منها كبائر أو في درجات في كبيرة وفي أكبر منها وهكذا فالشيخ عبد الرحمن يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نهي عام عن جميع الفواحش وهي المعاصي وهي يا جماعه المعاصي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الله محمد رسول الله الا بيحج ثلاث رجل مسلم لا يقتل إلا بحق الله عز وجل بشرعه الحق هنا هو الشرع ما جاء في الشرع ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إن كان هناك إذن من الشارع بقتل هذا الرجل وما هو إذن الشارع هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارك للجماعة دي الثلاث أصناف اللي تقتل الثيب الزاني رجل محصن وزن رجل نفس قتل نفس يقتل بها وهناك طبعا في القصص وكما سترون في الفقه في تفصيل برضو للحدود والكلام ده ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فإذا عقلت فإذا عقلتم نعم التارك الديني المفارك للجماعة جماعة المسلمين فارك الجماعه كفر بالله عز وجل فالايه الاولى ختمت بلعلكم تعقلون والعقل هنا هنا اي تحسنون التصرف الشيخ الوسيمين يقول هنا حسن التصرف ماشي. طيب بعد ذلك الايه الثانيه ولا تقربوا مال اليتيم فاخرها تذكرون والاي الثالثه اللي لعلكم تتقون وأن هذا الصراط مستقيمة آخر لعلكم تتقون فقال في الأولى لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون فإن الإنسان إذا عقل تذكر ورجع واتق الله عز وجل يبقى في ختم الآية هناك برضو أيضا لطيفة في هذه الأفعال وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنَ حتى يبلغ ايه اشده احسن له حسن التصرف يعني وجوه فيها نفع لهذا الفقير التصرف في ماله من بينهي المين؟ الولي لا تتصرف في ماله لا ملكه احسن حتى يبلغ شده حتى يعني يبلغ الرشد ويحسن أو يحسن التصرف في هذا المال واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها لا تكليف إلا بمقدور هذه الآية لا تكليف إلا بمقدور لا نكلف نفسا إلا وسعها خذنا منها القاعدة لا تكليف إلا بمقدور ما في الوسع فإنك إن أصلحت أو ذهبت لتصلح مال هذا الرجل اليتيم وحصل بعض التقصير الذي خرج عن استطاعتك فإيه؟ فلا ضير ولا إصر عليك فالله عز وجل قال إيه؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها ده أنت ممكن تبذل الوسع هذا أنت الذي مطالب به تبذل الوسع وإن حدث خلل فأنت معزور أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب العدل القص مع القريب ومع البعيد مع القاص والداني وبعهد الله أوفو أي ما عهد إليكم ما عهد إليكم سبحانه وتعالى و ووصاكم به وجب عليكم الإيفاء به وإفاء ذلك بأن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهاهم عنه وأن يعملوا بكتابه وسنة, أو وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك موصاكم به لعلكم إيه؟ تذكرون وأن هذا صراط مستقيمة نسب الصراط إلى نفسه سبحانه وتعالى فهو صراط الله عز وجل ونسب أيضا الصراط إلى السالك في هذا الصراط اهدنا الصراط ها؟ صراطا الذين أنعمت عليهم فهنى نسبت الصراط إلى السالك وفي هذه الآية نسب الصراط إلى نفسه سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى هو الذي أرشدك إلى هذا الصراط هو الذي أرشدك إلى هذا الشرع الحنيف الذي لا ميل فيه ولا عوجاج وفي الأخرى صراطا الذين أنعمت عليهم نسبوا إلى هذا الصراط لأنهم هم سالكوه على الحقيقة هم الذين قاموا بأمر الله عز وجل على, على الحقيقة طيب ممكن يشتبه معنا برضو أمر آخر فآية المأدة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام طيب احنا نقول س وأن هذا صراطي سبيل واحد صراطي مفرد وحديث ابني مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطا وقال هذا صراط الله وخطى خطوطا على جانبي الخط وقال هذه السبل يعني تفسيرا وتأويلا لهذا أو لهذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه طيب وفي آية المائدة وأن آآ آآ يهدي به الله من اتبع رضوانه السبل السلام وإن كانت جمعا السبل هنا إن كانت مجموعة إلا أنها نسبت إلى السلام نسبت إلى السلام لأنها جميعها شرعية سبل شرعية وهي المقصود بها شرائع الإسلام شرائع الإيه؟ الإسلام فدخلت في الإسلام أنت على الصلاة المستقيم الإسلام له شرائع وله حدود وله أحكام وله آآ آآ جملة من الشرائع والنسك فهذه هي سبل السلام هذه هي سبل السلام حتى لا يعترض معترض ويقول ولا تتبع السبل فالسبل والسبل السلام فهناك لا تعارض بين الآيتين بحمد الله فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون طيب احنا برضا عندنا هنا في حاجة مهمة جدا في الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث عبد الله ابن مسعود اتى معنا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله وخط خطوطا على يمين هذا الخطو عن شماله وقال بهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم اهتلى قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم هذه الآية فيها دليل وتنبه على خاصية خصيصة هامة لأهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج المبارك المنهج السلفي ما هي هذه الخصيصة؟ أنهم لا يعدلون, لا إيه؟ لا يعدلون عن؟, عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيات الكتاب إذا ثبت تفسيرها من جهتك خذ بالك من الحصصة دي قوي أهل السنة والجماعة أي خصاص المنهج السلف اللي أنت عليه؟ من ضمن خصاص هذا المنهج أن أصحابه لا يعدلون عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآيات الكتاب والسنة إذا ثبت تفسيرها من جهته صلى الله عليه وسلم طيب هنا من الذي فسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا أيضا في آية في الباب القادم آية أيضا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وأيون لم يظلم نفسه قال أرأيتم قول الرجل الصالح لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الموجود في أي آآ آآ الأنعام برده إلى الظلم الموجود في سورة إيه؟ لقمان بأنه الظلم هي الصغائر هي الصغائر فسر الظلم هنا بالشرك إن الشركة لظلم عظيم ونفى أن يكون هذا الذي يزيل عن الإنسان الأمن في الدنيا وفي الآخرة والهداية نفى أن يكون هو الظلم الأصغر ظلم النفس أو ظلم الرجل لغيره ها؟ يبقى هذا إذا ثبت تفسير الآيات من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فاهل السنة والجماعة لا يعدنون عن هذا التفسير إلى قول أحد كائنا من كان ولا تفسير بالرأي ولا تفسير بالكذا ولا تفسير طالما ثبت التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود الشيخ محمد الماتن يقول قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أو خاتمة فليقرأ قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم آخر إيه؟ آيات ف يقول الشيخ عبد الرحمن الشارح معناه يعني من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وص بها الأمة وهي وصية جامعة هذه الآية لآية الأنعام وصية إيه؟ جامعة اجتملت على الدين كله اجتملت على الدين كله فمن أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها, ختم عليها أي وقع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصّى بها الأم و عليها لأن فيها جملة ما في الشر جملة ما في الشر فالشيخ يقول فكانها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل من اراد ان ينظر الى هذه الوصيه التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وصيه جامعه يقرا هذه الايه قل تعالى اقتل ما حرم ربكم عليكم آه وقول ومعاذ رضي الله عنه الماتن يقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وطبعا احنا الحديث ده مر معنا في اول اول محاضره في الفصل الأول يعني الناس تتذكر كده وتراجع احنا خدناه زمان لان الجميع ينبني على ايه على بعضه وطبعا في خلال الشرح بيبقى بعض التوسع في المستوى الثاني مش زي المستوى الاول ففي هناك بعض التوسع يعني ممكن الايات التوفيق بين الايات التوفيق بين الكلمات التوفيق بين التفسير بعض الحاجات المشتبهات بعض التأسيمات لازم نعرفها لازم نخرج خارج النصوص ولو قليلا هذا في المستوى الثاني فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حق, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا انظر أيضا قال إيه؟ أن يعبدوه ها؟ هل سكت ولا يشرك به شيئا يقول لا تكون العبادة مجزئة إلا إذا خلت من الان من الشرك إلا إذا خلت من الشرك مصداقا لقول الله عز وجل في آياتين من من آيات النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأيضا كررت الآية وختمت بخاتمتين مختلفتين في نفس الصور فحديث المعايز رضي الله عنه العلماء يعني يقولون فيه جملة من الفوائد كنت رذيف النبي صلى الله وسلم اي اردفه النبي صلى الله هذا من تواضعه صلى عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يركب على الدابه على الحمار وهذا ايه اهل الكبر يعني ينفون من مثل هذا واهل الكبر ينفون من الارداف خلفهم على الدابه يعني حتى ان ركب الدابه ما يركبش حد وراه اه ما يركبش حد وراه طبعا ولا حد قدامه ولكن هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ومن تواضعه أنه أردف معاذ رضي الله عنه خلفه وما نقص ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن النظان أن التواضع يعني يأتي به أو أنه بالتواضع الناس يعني تنتهك جانبه أو كذا أو كذا لا, لا تأنف من هذا أبدا فلم يأنف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ما تواضع عبد لله إلا, الا رفعه الله عز وجل وفيه ايضا فقال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله اعلم فوكل العلم الى ايه الى الله ورسوله الى ورسول. حتى لا يتجرأ رجل ليس عنده علم في المساله ويفتي يا شيخ فلان مثلا حصل كذا الراجل مثلا بيستفتي في طلاق يا المشايخ الكبار العلماء الكبار يجي واحد يستفتي في الطلاق يقول اسأل غيري وده عالم العلماء الكبار وعنده علم ولكن ليس متبحرا في هذا الجانب فيقول اسأل اه اسأل غيري فبرضو من الحاجات المستفادة من هذا الحديث فقال قلت الله ورسوله أعلم فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وده العلوم الشرعية العلوم الشرعية لما واحد يسألك مسألة في الشرع لا حرج أن تقول الله ورسوله أعلم طيب الشيخ العسامين يقول في علوم كونية لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء؟ نعم الله أعلم في علوم كونية متى ينزل الريح هل متى ينزل المطر هل سبق أن أحد من الصحابة سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لا بل علوم الكونية لا يسأل فيها أو لا يرد العلم فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى وطبعاً النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا أحد يعلم الغيب يستأثر الله عز وجل بعلم الغيب وهذا من أصول أهل السنة من أصول أهل الإلهة أهل السنة ولكن هناك من المغيبات ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله عز وجل على هذه الغيبيات فيعتاد من جملة العلم الذي الل علمه الله عز وجل لرسوله فأن فأ يعبدوه ولا يشرك به شيئا و حق العبادي على الله هل هذا الحق هو حق الزام حق العباد على الله يعني � ho truly hell يعني الله عز وجل gli�quer yapNS كر و植esta إلزام لأن الأمر wennacheruyler من will примut him will be the success of his love Anyone should be able to buy that illزام والحتم What do لكن هل هنا حق العباد على الله هل نحن أوجبنا حقا لنا على الله عز وجل لا ها؟ هذا حق حق يعني الله عز وجل تكفل به للعباد جزاء استحقاق استحقاق ليس استحقاقا ولا مقابلة ولكنه إنعام وتفضل ليس استحقاق ولا مقابلة ولكنه إنعام وتفضل الحق هنا في الحديث ليس حق إلزام وليس حق مقابلة ولا استحقاق وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي مرن معنا في آخر العقيدة في الفصل الأول لن يدخل الجنة أحد باه قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني عرفنا التوفيق بينها وبين ادخل الجنة بما, ادخل الجنة بما كنتم تعملون ادخلوها بما كنتم قاية الانعام برضو المهم اثبت بما كنتم تعملون فاثبت العمل في دخول الجنة وهنا في الحديث نفى العمل الباق سببيه اي ان العمل سبب في دخول الجنة ولكن لاست الباق في النفي في الحديث لان ندخل الجنة احد بعمله الباق هنا باق ده جد في الامتحان يا جماعة ثمانية ثمانية مش أنا عندنا تقول اشتريت كتابا بدرهم فالثمن تدخل عليه الباء. فهنا ليست الجنة ليس العمل ثمنا للجنة وهناك العمل سبب لله للجنة سبب لله للجنة قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفل أبشر الناس الحرص على البشارة لما تعلم أن هناك بشرة لأخيك تذهب إليه وتبشره وعندنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث كعب بن مالك في تخلوفه عن غزوة تبوك ذهب رجل إليه ويبشره أوفى رجل على جبل سلع وقال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم انطلط عليك فيه الشمس البشارة هذا أمر مندوب إليه في الشر عرفت حاجة؟ تذهب إلى أخيك وتزف إليه هذه البشرة أفل أبشر الناس حريص على مصلحة المسلمين قال لا لا تبشرهم فيتكلوا لا تبشرهم فيه فيتكلوا هنا برضو من الفوائد في هذا الحديث حتى في آخر الباب ده ختم الشيخ محمد عبد الوهاب بهذا الفوائد اللي هو في حديث معاز أهو جاء عندنا في الفوائد أردف في آخر الباب اربعة او اربع وعشرين مسألة مستفادة من هذا الباب جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض فان النبي صلى الله عليه وسلم اختص من في هذا الحديث بالعلم اختص معاذ طيب وما الذي ادراك انه اختص معاذ اه لما قال اه فلو بشر الناس قال لا يبقى خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اه حتى يعني كثير من الصحابة لم يسمع هذا الحديث لأن معايز ما يتكلم بهذا الحديث اللي هو, في اللي هو في سياقة الموت نطق به تأثث من يكون كتم العلم فيجوز العلماء يقولون يجوز وكتموا العلم يجوز وكتموا العلم للاه للمصلحة للاه انت عارف واحد ما بصليش خالص أبيض وكسلانه وما فيش خالص فهذا ما تجيش تقول له لا ده أنا بأعتقد أني ترك الصلاة كسلا لا يخلط في النار ينفع تقوله كده؟ لا فأش تقوله كده يبقى إذا وجدت الرجل مفرطا في جانب الله عز وجل فعليك بالآيات التي تخيف هذا الرجل وترده إلى الله عز وجل ما تغلبش عنده جانب الرجاء أن تخفي عنه جانب الرجاء تبقى إن رأيت الرجل خائفا يكاد يأس من رحمة الله عز وجل تغلي بجانب الله الرجاء تذكره برجاء في الله عز وجل وبحسن الظن بالله عز وجل وكذا وكذا يبقى هنا جواز كتم العلم لله للمصلحة لله للمصلحة فهذا يعني ما خطأ به الشيخ وطبعا ده كل الكلام وهذه الآيات التي بدأ بها الباب يعني توضح هذا الأمر الجلل الذي جاءت به الرسل ووصل الله عز وجل به في كتابه في غير ما آية حتى أن الكورن كله يتكلم في التوحيد وما يعني خلق الله عز وجل الخلق إلا لهذا الأمر وما خلقته للجن والإنس إلا ليعبدون وصدر به الشيخ هذا الكتاب فهذا بالنسبة للباب الأول اللي هو في يتكلم في التوحيد ويركز عن أهمية التوحيد وكيف أن الله عز وجل نبه عليه في غير ما آية من كتابه فبعد ذلك دخل إلى الباب الثاني وبدا وقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بعد أن أكد على التوحيد سيؤكد عليه على فضل التوحيد ما الذي أو ما الثمرات التي تعود على الرجل أو على العبد ان وحد الله عز وجل وقام بهذا التوحيد حق القيام فسيتكلم في فضل التوحيد وما يكفر به أو ما يكفر من الزنوب ما هي الزنوب التي يكفرها التوحيد ودي من أعظم يعني دي برضو أصلا من أفضل التوحيد صح؟ ولكن دي كانت أهم, أفضل أهم فضاء لله التوحيد يعني ده من باب عطف الخاص على العام للدلال على مكان وفضله يعني باب فضل التوحيد كان ممكن يسكت لكن قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الزنوب وأصلا من فضائل التوحيد أنه يكفر الزنو أنه ايه؟ يكفر الزنو يا ابن آدم أنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشياء ها؟ أتيتك بقراب مغفرة ها؟ يبا دي أفضل أو من أخص خصائص التوحيد أنه له فضل على, على الموحد بالله عز وجل وقول الله عز وجل إما القول إنها عطف باب وفضل التوحيد ومكفر من الزنوب وقول الله عز وجل معطوفة على الجملة الأولى وإم أنها استفتاحية وقول الله عز وجل أيها يبدأ يتكلم في هذا الباب وقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم, لم يخلطوا إيمانهم بظلم ما هو هذا الظلم؟ خلي بقى بقى من موضوع الظلم هنا لأن طبعا الذين غلوا في التكفير يكفرون جمهير المسلمين ما فهموا هذه الآيات ما فهموا المراد من هذا الظلم الذين آمانوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم المقصود به في هذه الآية كما يفسره النبي صلى الله عليه وسلم هو, ايه؟ اه اللي هو الشرك اللي هو الشرك اللي بالله عز وجل وهذا الظلم الأكبر ده الظلم اللي الأكبر فالجماعة دقول لهم من غلوا في التكفير قالوا ينسحب هذا على أي ظلم ليس عندهم ظلم أكبر أو ظلم أصغر ليس عندهم ظلم أصغر وظلم إيه؟ ظلم أكبر وموجود منهم ناس بيننا يتكلمون بهذا فأي ظلم يقولك ده كفر على طول ومن لم يكفر الكفر فهو كفر لأنك مرتكب إلى ظلم آخر فكفروا الجميع من ليس معي فهو ضدي فطب ايه؟ ما هو بقى ده سوء فهم أن عز وجل ما فهمش حاجة يعني لا يكاد الرجل يحسن قراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نرد عليهم من وجه حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اللهم إني ظلمت نفسي ايه؟ ظلما ايه؟ كثيرا فنقول لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا الظلم الأكبر والظلم الأصغر؟ يوم ايه؟ يوقف معرفش يرد عليك طب ما انت ما تقول الظلم وما انت كفر في الخلق يبقى لابد من يعني الفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الفهم واتباع اهل العلم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الظلم هنا او الظلم انواع هناك ظلم يسمى باصلم الظلم اظلم الظلم ها الاشراك بالله عز وجل افرى الفرا اظلم الظلم اعظم الافتراء هو الاشراك بالله عز وجل وهناك قسم آخر وهو ظلم النفس ظلم الرجل لنفسه ها؟ ظلم الرجل لنفسه يرى أنه مقصر في جنب الله عز وجل يرى أنه مفرط في المستحبات يرى أنه ما يقوم بحق العبادة لله عز وجل كما ينبغي يرى أنه كذا يندم على ما فات فيرى أن هذه وجوه الظلم وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم الله مني ظلمت نفسي ظلما إيه؟ كثير فالنفسه النوع الثاني هو ظلم الرجل لنفسه النوع الثالث هو ظلم الغير ظلمه ليه الغير ده تعدى الى الاخرين ده تعدى الى الاخرين, تعدي إلى الآخرين. هو الظلم او اظلم الظلم هو الظلم الاكبر اللي هو الايه بالله عز وجل ولا يذ بالله يبدا. عرفنا كده انواع الايه يا جماعه انواع الظلم انواع الظلم. أولئك لهم الامن وهم مهتدون الهدايه ما نوع الهدايه او ما انواع الهدايه انواع الهدايه اه عندنا النبي صلى الله عليه وسلم منوط به او اي نوع من العباده اي نوع من الهدايه منوط بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالرسل جميعا النوع الأول اللي هو هدايه البيان والارشاد هدايه البيان والارشاد هدايه البيان والارشاد انك لا تهدي اه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الهداية برضه عشان انت لما تعرف هذه الفروق يعني يع... تح... تحسن الفهم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب في الآية الثانية المغرب بازل هو ايه بازل ستة لخمسة طيب شيخ, شيخ محمد نكمل فقط هذه الآية محمد الله والنوع الآخر من الهداية هو هداية التوفيق. هداية التوفيق بعض العلماء يعبر عنها يقول هداية إلى الطريق وهداية في الطريق هداية إلى الطريق رجل يهديك إلى, إلى الطريق وهداية في الطريق أن تسلك هذا الطريق يقول الله عز وجل عليك بالاستقامة على هذا الطريق يبقى هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل ها لا يملكها إلا الله عز وجل لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ها من يشاء هنا آخر شيء في الآية الكلام هنا يعني واضح بين النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وقال لما الصحابة كبر عليهم الأمر وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ليس هذا ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح اللي هو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالشرك فسره بالظلم اللي هو الظلم هنا معناه الشرك بالله عز وجل فشيخ الإسلام يقول وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يقول له الأمن التام والاهتداء التام ليس معناه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام يعني رجل عنده شرك أصغر هل ده يكون له اهتداء تام وأمن تام؟ طبعا الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة الأمن من عذاب الله عز وجل فين؟ في الآخرة فإن أحاديثه،, فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبار معرضون للخوف معرضون للخوف فين في الدنيا ولا في الآخرة في الآخر الأمن في الآخرة ليه الأمن يعني ممكن الأمن ما يتحققش المؤمن في الدنيا يعني ممكن المؤمن يخاف في الدنيا ها؟ نعم ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوم قال كذا يبقى يجوز أو أن يجري عليهم الخوف ولكن الله عز وجل يعني قال بشيء من الخوف بشيء من المقابل من الخوف آه وقال يبقى أهل الكبار معرضون للخوف في الآخرة لماذا هم معرضون للخوف في الآخرة لأنه يعني أهل الكبار آه إن ماتوا على التوحيد واقترف من الكبار فهو برحمة الله عز وجل إن عذبه على هذه الكبار وإن غفر له ولو عزب في النار فإنه يخرج منها وهذا واعتقاد أهل السنة يخرج منها وبعد يعني وقت يعلمه الله عز وجل وينقى من أو يغسل في نهر من نهار الجنة ويدخل إليه الجنة يبقى يكون هناك سابقة لهذا العذاب يبقى هذا الرجل له من الخوف بقدر ما كان معه من من الكبائر يبقى احنا الشيخ الإسلام كلامه هنا يتلخص فيه حاجتين نكتبهم كلاما مع بعض يتلخص كلامه في حاجة يسمى أو شيء يسمى الأمن المطلق ومطلق الام ركز معاي الامن المطلق ومطلق الامن ما الفرق بين السنتين الامن المطلق هو الامن التام كما تقول الامن المطلق اتى بكل المطلوب الامن المطلق التام الكامل لا نقص فيه يبقى الامن المطلق ها؟ الامن المطلق بد أن يكون عنده إيمان مطلق أو إيمان كامل أو إيمان تام طيب ومطلق الأمن الإصطلاح الثاني أو اللفظ الثاني يبقى الأول الـ الـ الـ الأمن المطلق هذا لا يناله العبد إلا إذا حقق الإيمان المطلق والسابق بالإه الخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا في من الصنف والسابق الخيرات. طيب النوع الثاني بقى والاستراحة الثانية المطلق الآمن مطلق الشيء هو إيه أصل الشيء وليس كمال الشيء مطلق إيه مطلق الأمن يعني فيه أمن يعني الرجل الذي ارتكب الكبائر ومعه لا إله إلا الله معه الإيمان فإن له مطلق إيه الأمن يعني إيه مطلق الأمن سيأمن سيدخل الجنة لكن حيث يكون هناك بعض إيه الخوف إذا ليس الأمن أمن كاملاً. ليس الأمن أمنا كاملا يبب pakai مطلق الأمن لازم يكون مع مطلق لازم يكون مع مطلق الإيمان خلي بالك بين كلمة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان مطلق الإيمان يعني هذا الرجل مات على التوحيد هذا مطلق الإيمان مهم يكون مع معاصي مع كبائر مع صغائر ظلم أصغر فسك أصغر كلام ده كل مطلق определق الذي معه مطلق الإيمان يقول له مطلق الأمن الذي معه الإيمان المطلق الإيمان التام الكامل يقول له اللي هو السبب بالخيرات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم